يا اللي خد خدمك خدم للشاعر شطي مشايع يا yeah. شطي مشايع yeah. يا الفجور ويا كمان للحسين شطي مشايع يا yeah. اللي خدمك خد خدم للشاعر شطي مشايع الفجور yeah. ويا كمان للحسين شطي مشايع yeah. يلا خذ خد دمك خدم للسائرين شرطي مشاية مش هيا دوار لبول أحرار يلا خذ خد دمك خدم للسائرين شرطي مشاية مش يلتزور وياكس ما شرطي أقول من حسيني الزاير هول هاي خدمه بياتك قبول هاي خدمه بياتك قبول الا بوسجد احلم قصري عين شرطي مشاي هاي جوا دبو لحرا هاي زوار. بو ستا دحلم قصير يرطمشاي الا بو ستا دحلم قصير شرط مشاي يسو يا كم للحسين شرط مشاي الا خد خدم اللي اري شرط التزو يا كمانر الحسين شط ما الشاية إلا خذ خد دمك خدم لسأري شرطي ما الشاية اه يا دوار لبول احرار إلا خذ خد دمك خدم لسأري شرطي ما الشاية التزو رويا لك تذكار وقت الشد في عد حبيبي ابن ابو اسمك مسجل ترى في دفتره اسمك مسجل ترى في دفتره تدربوا فن يا حي السائرين شرط مشاي ها يا زوا اللحره ها يا انبو لحرا الا ابو ستا دحنا مقصرين شرطي مشاي الا ابو ستا دحنا مقصرين شرطي مشاي يلفي صور يا كمان من الحص الملكت حاكم الغالب و رامي حسين صحرا من شرطي مش شايد يلف زور وياك مانر الحسين شط مش شايد إلا خذ خد دمك خدم للسائرين شرطي مش شايد هيا دوار لفول احرام إلا خد خدم للسائرين يرطي مشى يلتزور ويكا حملك فدع تواب صبب وفضل نريد احنا الجواب العراق يمصح من العذاب ليش رادو تنهدم كل القباب ليش رادو كل القباب يلتزور ويكا حملك فدع صوب بفضل ردح للجاوة العراق اليوم صاحا من العذاب اليش رادو تليتم كل القيبه اليش رادو تليتم كل القيبه ادريب اطباع العراق اكبر حنيين شرطي مش ها هاي ازوا لبو لحرار ها يا زوار لبو لحرار كل ابو السيدات احنا مقصرين شرطي مش شاير كل ابو السيدات احنا مقصرين شرطي للحسين شرطي مشاي مش Shiva ب segur خدامك خدم السائري شرطي مشاي مش يلفز رويا كمارن الحسين شرطي مشاي مش ب encuentra خدمت خدم السائري شرطي مشاي مش لايا دواب لفكون الحراب ب partager خدم الاستائرين شرطي مشاق يلتجور ارجوك تعلي من تزور منت عفت بميلك الذر من يذور وردة بخرت مكباط يبعطور منت رعب البينة يمم من منت رعب البينة يمم طيزور ات يحسبنا خدم بالربعين شرطي مشي ها يا زوا لا حرا ها يا زوا قلب احرا الا ابو السعد شرطي مشي الا ابو السعد احنا مقصرين شرطي مشي يا <تصفيق> رسول يا محمد يا الحسين شطيب الشايب الا خدمك خدم اللي داوري شطيب الشايب يا الرسول يا محمد الحسين شطيب الشايب الا خدمك خدم اللي داوري هندسه سوقيه سيل الزهير من كلمات الشاعر الحسيني السيد هادي الموسوي اداء الرادود الحسيني احمد الفاطمي التصوير والمونتاج عباس الساعدي